ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افقن افتراه واعانه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره واصيلا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان و ر ا م ا إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما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 قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما